وداء وداء الانصار, الانصار تقدم, تقدم الما عذر خلق فت عنكم وصديت الما عذر عنكم وصديت والبعد لي هو رب العباد والبعد يا يمه البعد مجففت لا تزعلي يا روح عمري وفؤادي ناد المنادي دين ربي ولفت والموت واجب يوم صد عادي ثم خذت شدي والكلاش وشدت واصبحت من قوم الجعب والزنادي واهل الكماين والصواعق والديناميت محملة بطنان معها السمادي لجليل ما بلاد هجرت الطواغي وابعدت عن اهلي وموطن بلادي, بلادي في حكمهم ماني بهين ولا ميت لاني بمن الي الفرح والسعاده والحمد لله منهم يوم ننجيت وهجرت الأهل الدين أسد الجهادي والخاتم يا يمه تريني لكشكيت حليل مجاهد لا سمع لي قدمت روحي للولي حار البيت قلبك لعاده بكاء شيبك